أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادم على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طاهر يطيل بجناطيه إلا أمم عن فالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يرجعون والذين كذبوا في آياتنا صموا وبقموا في الظلمات من يشاء إلا يزده ومن يشاء يجعله ومن يشاء يجعله على شرط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم على الله أو أتتكم الساعة و غير الله تدرؤن إن كنتم صادقين. بل إيام تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تفرقون ولقد أرسلنا إلى أمم من قولك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرضوا حتى إذا فرضوا بما أوتوا أخذناه بغتة طيبا هم مغلصون أعوذ بالله من الشيطان رجيب بسم الله الرحمن الرحيم آيات أول كان أما أقبل العوان أيها آيات صدًا يوم لحاج وكمدع سورة سورة الأنعام قال سبحانه أله حويل إنما يستجيب آياتي كل رئيسي وكثر أنتهاي صلى الله عليه وسلم إلهي وي جد إلهي بقى على وسيلة الله سبحانه حذير الأولي كرتين على المريضات التي معطاء جد وقصب كل راعي أما قول كجع الجهلة مقبلين جاهل كعيا وفاسمية وحيارا من مناصر هيموي روح الجال دي هي يوقف إشتاين دلوا ويومنش قتل لبس ويومنش دوانة قرعة على سبحانه وتعالى وحوهي عالف صاد ده ريزة وسعصا إنما يستجيبوا وحا أجيبه الذين يسمعون وحا الدعاء ذا هي يارتان كالا أجيبه يدعو ذا الذين هو يسمعون مغرية هو مغرية و هو النور و يحضر عن نورين و بنتين و من مغرؤون ألا سيكونوا سواقظوا مغرموا ينحيروا و وحد اشيغايتاسرو قاييره اييبه والذين يسمعون القواح مقرى يوم وذكر النول ايرهاي بو تواني سبحان الله وتعالى ان ما شيءو حقر فانت قلبك قدن ساي الله الىه بالقيامه ثم انت وصوصار كد الىه ربي حق يا يوم الله بالحسابتمي مره قالت لنباكو صارت انت واشا كدم بي اله من دابو الله الله سبحانه وتعالى دكاكو يا ريئكو اجيبا يا ريسانك اغاية هذا يوحد شاقنا وادفت قال بوضنوني هاي وحمق لا يوجد قارضا هي دكا منتانا وحمق لا وقالوا محايدا ان قارضي خصولك وقته يسجيب تيس لو لا نسجل عليه عليه رسول كدوشيسة اعيات من اعيات نفرته يفدي حجيسة اعيات في القرآن الكاموذان وحشيء نبي الله آيات كالك سيارة هاي عشو كاميدة هايه كعانتو كاميدة هايه إلهي ورقاتينا موسى تسع آيات فيان سوما نبي الله عيسى لسيه يددك ونورين وحاسوه وآيات مخلوق هايه من الجرس قد يقول رسولي هاي آيات هذه آيات كالكور رسلوسي وإساسه الهنبغالي سمعنا وقالوا هايه دهان كفار في وقت رسولك الجوب لو لا نزيل ابن حال لو لوسو تجيو عليه رسولك ده فيسا آية من آية مش ربيه رب حقه سبحانه أن رسوله تجوا يحضر رسول يه خلو إن الله إلهي قادر وهو ذا على أن ينزل له رسول تجيو آية من آية إلهي وهو أول الكائن آيتون تجيو نرجعها الكلام ده هو شيء النبي لا يمساه قرئ فيه النبي من مرك آيت على رسول تجيو ولا هاغا بتقول جلاينه ومد المدولين وهاغا شي لا يبقى ان الله قادر قل ان الله قادر على انزالها ولكننا السلام ددك بدن فد واجاده لا يعلمون سان موغوي او خي ملين الى الله هو ساوير في الأرض ولا ظاهرين شمبر المجير يطير الدورة بجناحيه اللي يثقر إلا هدفجرة تابدر في السعوة هدفجرة شمبر هدفجرة حول الدورة أمه و أمه أمصالكم وإذنكم وقع سألنكم بنهاية لأن أمه سألنكم وقعهم مجيين ورانجل و كان عضا إيا دخصيا و أمه وحفظة كنو لا و مخلوق بضان حيوان كايا وراغا إيا و أمه مجروا الدابات وحاولوا واحد قصوانوه قصوانوه لو حتى عشرين بيري ويصوان إلا هدي إيران ومن ومن دابت وح النار أو ذلك في دش السمجرة وح في الأرض يقول كجحيسة ولا طاهر شمر المجرو يديره فضورة بجناته اللي يسكره إلا هداك داب الجرتو حتى شمر دولجرو وما من أمدوي أم طاركم أو يدنكم فلا سجنكم ما لسيم أدنوشيم الذين رذقوا الذين عافوا الذين ذروا الذين ما فرضنا ما نكتين في الكتاب الكتاب من القرآن كأي شيء فمن شيء وحلاه بهنا وحلاه بهنا إلا الشعوء ولايكتب المريض بهالوالين عديه إلهي سبحانه وتعالى وح أي كُلّ شيء فائده شئتان كيسوا كتاب كل بشئ مجروه سأل سؤاليه سبحانه وتعالى أمور تأذونك يتأخرن تو مصالح تأذونك أرضا كتاب بعد مصالح أخيرة واحداً تمسها يوم يتضمن بلا عدي سبحانه وتعالى كتاب ثم انت لله المحول بعديه كتاب قلته سيرا كذب الى ربهم يخبروا ذلك وحلون سيرينيا او لوز اوف سيرينيا الى هي حي يسوي واحرج الى ابو ريه سبحانه وتعالى قوتي سوى العماء ان قران جدي كان عالم يمرودي وينا اي وحول بو اذنوا ثم إلهي حق يسأل الله صلى الله عليه وسلم يوم والذين كذبوا بأياتنا كوه آلهيين بين صمهم ويتجلعيين ويبقهم ويأفلعيين وأفضلوا حقا ما أذكروا ويقولوا حقا ممغل كرام في الظلالات هذا مثل ما يكتلان تروح انظر وانهدل الكريم وانهدل الكريم وانهدل الكريم يكتلان الله يقبطه صلى الله عليه يله وحال الله يتفسه وانه حال قالوا واساس عليه سبحانه وتعالى والذين كذبوا باياتهنا هو ايدها نغبيلي صمم و قوه دغرو وبقم وقوه اخلر هذه الكرينا كدواقتنا وحده في دوله المجدي ده كجروا من يشئ الا اله الروح و بايه يا وكا الى سبحانه وتعالى كودونته و من يشاء الله ترى في رأيه الدار يدركه هو بعديا، ومن يشاء الله الدار يتألم على خيرات وضد شر مستقيم الصنع، وضد حقه الصان الجنا لوكله أيه الله الدار إلى يفسر يلا ومرياه والوحي هذا أرأيتكم إجا وشرم إجا وشرم إن أشرم هدوء ديني بعد. عذاب الله حذاب إلهي أو أطفكم أئذ انتم عضوه أستعطوا أغير الله ما إلهي غير كبير تدعونا بريه إسان وعروه الإسان إن كنتم فالذات المسادقين وحق الشيء إسان كل وحوان لبنه أضعونا كل وأضعونا نكطفه وأضعونا نكطفه وكل عيات بريده إلهي كان يبقى وحره إلهي سنة أكتر خشى سبحانه والتعالى وملكم دفعه لابد عط إله كتابه كوكب رأى مر كدوار صيغ كتيمة ذات يمكن إلهي بأرجله ويشكله لأول إله وجله. قلوا على إيتكم إجا ورم إن الساقون هدوه ذي مال عذب الله إلا إله بدين كانوا أو عثركم ساعة القيام لبعيد كتيمة ورد علي أغير الله يتدعون إلهي قريب كم إلهي غيرك وهي يا رب ميساني إياه إلهيبه تدعونه عادي إلهيشان وبيه يا رب ميسان فيكشفه ما تدعونه إليه واحده إياه يريسينه إلهي نبكى النقلقات في أغلاق نبكى هات إذن هاي إذن إلهي أقول لو أقان يسينه إلهي نكفه إليه إن شعب وحضو الضونه قادر إلهي دكو وققاله ومركا حنون صدام آي بريال إلهي حنون عحنات بصي إياه الدوم ك وهي كبّل قيام بإلهي كبّل وقاله سبحانه وتعاله بل إن الإلهي غير يحطيه لبن كويماته بريضان أبويا ربخان سكرراته إياهو إلهي بريض تدعونا حطيه لبن كويماته بريضانه فيكشفه مركز الإلهي في الحاج يسرقويا لإنهيسان وهي تكبّل إذن كو إذن هيا إذن كدح أيضا إذن كالقالة إن شاءوا وحضوا الضوان وتنصون مركزة إلا هو ويسان أصدقى إسان ما تشرفون ويحد إلا هو اللوذ الجريش مرحبون بأسفلهم كل عبد إلا يغير كوذي اللوذان بالضالي سبحانه وتعال إلا يناد ولا قد ارسلنا والله قد ارسلنا وانذر الى قومهم قوم من ومن قبلك ذلك الشهر رسلنا نبيه الله رسولا فاقلمهم ضرا و حققون بالباساء والضراء بالباساء قالوا يفقر من فقوان لا علمنا بقدره شيء لله وبريان ما او قد هي فقر بل بريان فضر خاص وبريان اي كجرت او قل ذي عرف رسول الله أن تضرع له ولا رسول خاص جدا لا ما هو لأن رسول الله رضي الله عليه وسلم ويري أدع الله وأنتم مقيمين بالجنة إلهي بري سلطان وسائر القوت يطين صن إلى النجيمه صروح وحابط خو عيد ضم برسولك دعادي أتا وذوا إلهي بري وين أرض برسولك دعارة سوق وريوانه عباده ما رأى قميص منا وعومن بكمل مركز رسولك وعلموا أن الله لا يغفر دعاء من قلب غافل الله حاس تضرع لله الهي إلهي فجأة إنه سنقبله دعو قلبي غافل لهو لا يمسك مش قلته وسقيرا ما ركوا سكجرة ما ركوا عرف الكل يهبو أما قاعني الكل يو تاري يه يعرف لكن قلبي يس ما ركوا روح الهي دعائي ما أقبل سأو جأة وبيحصله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لا وحد ولا ييراي ما رك القلب لعنصان روح إلهي كبرياء تضرع لله هو aad ma الله leeyso guddileyo qalbigiisu jeego oo aragay qalbigiisa su'ala markaasi ducada noo caasa fadar u dha marka ilaahay subxana wa ta'ala xaqaan dhabarta uu keenay bal inay ilaahay u noqdaano ruuxa bialay ilaahay bar ya waxa loo galay ruux ilaahay aan ما قعدوا حد و فاوو كاناي بلغينا تبرعانا بل الىه بريان و ياو ااديسو دلينا خوسرسان من قبل فاخذناهم وماذا ملها كان ريان انبياءون دراي و خاان كو قوباناي بالباساي جاء الجوع يمكشي دايناي فجر و ضراي يتضرع صدورو تعلم يتضرعون لكي يتضرعوا الىه بريان و الىه سوتلييا فلولا جاء باسنا بأسنا فلو لا قال لا اد وقته جاءو يباسنا ماركه باس كانغييو ماركو خانو كوي marko gajar ku daal marko fakare ku daal markeeda sadu u in baali subhanahu la bariyo mar walba ilahi la bariya in xadoon dibku hayeen ina caarada khadigato ku يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشه على كل نقطار عرف قربي قلبي هي جعماوي الىه سبحانه وتعالى فلو لا اجاء فهل لا يد وقتي جام بجيب وبري بسرمكي دب كنغي ويدي ام باس من حي الحي الىه ابري وايه ايه الىه اخر رعيهه بريا اخر رعيهه الىه سد لين يروي ولكن ما عين تصدق حق الله شيء قلوب قلبه وربان طلعي وزيّن وقته لهم في أشردان وأشردان بوقته ما كانوا هن يعمرون قوّصاين. صادف بإلهي بني ويل فلما نصوب مرّك إلا وين؟ ما ذكروا فيه وحي اللي هو يعني أميال إلهي عرشك ففتحنا وان في شيء شيء كصّق النفط أجّعله أي أيام البارد سقف الرّيح حتى إذا طيروا بغتة سكينة قبناه فإذا هو أبيجو مبلسون قصيوب وإيوه الحريص إليها أنقحو صيوب فلما النص مر كي كت جن إلى ما ذكروا به كل شيء غيوب إلى إنسان وسعارف ليش وشيء علمه وشيء وحيلوجو يعني مر كي فتحنا إستدرج say u dhahan ilaay u jicay iyo aduun ayaan jicayeen jicayeen waxa ila masiiyeen caafimaad wax ka socon nafarta rabtay jicaleen walbalki soo qoray waxa waxa la ilaayadaa zuhra fadhu ilaahay aafnaayo waro wanaagsan iyo waxa ku taxajiyo ilaahay ilaa sanin si dhaqso loo qabto ruux ilaahay ka tartaan dooney lugooshina ay soo ilaahay caasna ay waxa la waka ay ciidaynayaan ku dilayaan ا غريب يا دياردي اينا قودو واي كاسوتوريان ميل ااد فجحت اوو كو دحايهو ميل ااد ف بحكي دي وها كوي هي الباتكي وحو بلا يوقوان نغا ساي كبروي مريو اسلام كي الا كي و كان وقت فقر اي جاج اي مشاكل وهذا مفيهي و اله شادن وشغس وتعالى استراجي مربا هي و من يرد الله فيها خيرا يوسف أي رسول في حديث عمار الخارج وريف حدو إلهي راح خير رضا نوو دب أي حقب تهو لماذا يستهي؟ حدو البرواطة أسكت في إلهي الله سبحانه وتعال عفنات حدوه بطار صورا عب بطانه أميه خير وحب بطار ووكا حدونا للمرأتو إلهي بلان روكي للمرأتو شدت ويحارات فرمى نصر مرتج الله وين ما ذكروا به وحي لو شغيه لو ويني خيرتي دينتي كتابتي سنادي وحي الإله سبحانه وتعالى لو ويني أنت اللي بتدلك لنا يلا شغلي مرحبا كتب فتحنا عليهم كان أصحاب النور فتحنا وأنصرنا عليهم دشارة أبواب كل شيء شيء كستان الباب كسر وصرنا نفط الربتة حارهم أعناقك برواقدي وحن هذا وحي ايه تبانو من باريه او اسكبطي تروكي بان البنكي صوته وحي نصر بتعبنو وقدونا حتى اذا فرحوا مرشي وحي اللي وفره خيراتك ادونكها ايه, خيرات ايه كفرسان فحصتا اذا فرحوا بما اوتو اخذناهم وان قواني ضغطة سكني سانقو قوانيو دقني الله انا هو فايداهم واوية ومغلثون خوصي المحاريسي لا يعتنك خوصي فقوطيحا ايه اللي يوالكوه لا بير القوم قرده آخرك الذين قرده ضلموا إلهي كب على أحسن والحمد لله وإله إله بامهض له بالعرب إله جلا صو جل حمدله هذا كون وقت الجوع لمحي سعيد إله سلا وشري سوين فقود عددين بلا يقتل مادو انقيامه كل عيوح كل حجرو ان مستوى كوريس بلا يب بقية قصة ايقتل مادو اودك الاسلام كنا أوصل حاضر إن قتوى الحمد لله رب العالمين شرق ولا الله فرده إلى إلى يكون تقالون يدين ذي يحق فقدي عوالجوي دابر ولا دمر جوي وحبل جمتي ولا ببي دابر القو فرده تواضع الجود آخر قوله قال الجود الذين قرضاه والحمد لله رب العالم لا يبى أي حمد لهم قل هذا أرأيتهم فالهي وصمع إن أخذ الله إلهي هذو قاطر سمعكم مقل كينا وأبصاركم أرجينا وختم هو على قروبكم قلبي إنا هذو الدبور صار من إله إله واك غير الله وإله آنه ياتيكم إذين كان أيه به سأوه إلهي قاطر مقلبي يا يا يا من اله إلا هو غير الله يعني إنه يأتيكم به فاحوله الطالعين كان يوم انظر في روح على الأرض يعني لهم كيف السدر نصلي الآيات آيات كانوا عظيمين بس آيات ربصوا وعظيم كثير وعبدنا كبرن بجد نعوذ بالله من شر راح سنكسيه ولا عاصم تاس رب الله سبحانه وتعالى انظر في كيف السدر نصلي الآيات آيات كانوا عظيمين ثمهم بيروا وقالوا يصدفون الآية يوم ثم هم يصدفون سألوا محروا عدى يشيروا الله سبحانه وتعالى اوها عدى يانتا وقريم وحروا بلو عدى يكو وحاسر هذا أرأيتكم فلو حديق أول منتان إن أتهاكم هدوه ديني ماذا عذاب الله عذابك إلهي ضغطة سكة بشاهد أو جهدة على نهو لين كمكة لدينا لي ولين سوى الدقيب علامات هل يهلكم من لها, لها قالوا له ظالمين تايا فجارة تايا فصاق نبوينين من ضد كلام الله سبحانه وتعالى قال رئيسكم من التاكم على الله البغض تستنى السجنة وعلى أولا ينكوري تقنين كمان رزق سكيسر أو علامات الحلاق إنه صوص عضو مجنئ أي صهر مريون جهل فيه على علامه الله أرتوه لما غرأ أي وكد أي علاج سوي أريه لك لو قم الظالمون li aan la ga ila gaada muujee balla subhana wa taal wa man zul mursaleen muslimin ta de li waqaas ku dhacdo faqiri iyo abaara iyo mashaq iyo ur iyo وما نرسلهم مدفوم، المرسلين الرسولين، إلا مؤشرين حالين وبشارين يوم. يوم بشعرين لكم من أنتم. فرسول كان بشعرين، تأيات القرآن كان بشعرين. رفعي منكم ورفعوا له تأيات بشعران. تأليفة الرسول الله والرسول. رفع إلهي الرمادي على الصاري حصن. ومن درين حالين قوتيك. وها هذا آيات الجدة. فلأي جلال ساسن قلنا له قوتيك تام. ورساسن هاي بلي. فمن أمر رسوله الله رميها رسول صورك رمي كتابك روائصها عملك هذا جوي عمل صالح لنجم الزم فلا خوف من عليه مأهن الآخرة عفتك ما كان قبل ذلك عصمي أمي قلها سبحانه وتعالى كثينا تخاف ولا تعلم عفتك من ربيهم قياما بكر عفتك القرآن كقول من يقوض داوي قبر القرآن من يقوض داوي ترسو القرآن ورهم يحزنون من مرقيان وعذاب دمشق عروسي على كتك طيب مرعبة كلها سه كعبسا إيه ده عرفت ما الضيع مانو فقيران وجالجودان وصار كلها كبتوا تصر كلها ياو من مرقيان وشئ الدنيا كلها سماية أعماش حماية السمايص ولا قاد بعضه كلها يا كم مرقي التيران و اللي بينك تذبوا بعياتنا كلها على هم على على باتهاون كانوا يقصون في سقي السمين فستا اللي جمدين إلهي ضعي شديدين ذكر على بطاني قل وحاة هذا لا أقول لكم إدم كمالي عندي أبت إلى وحاة خزائن الله كايك إلهي نحريس إلهي فذق إلهي بركة إلهي إيمانك إيو إصلاح النماذة إيو أنا كايك كايبها إيو عدا ضلالة سي عدا ضلالة كالقضية إدميهم هاي تسأل الله سبحانه وتعالى يا خزائن سخزائن إيمانك خزائنك وكبر إسلام خزائنك وكبر رزق خزائنك وكبر عاملك خزائن يا حيا حي الله سبحانه وتعالى قل وحات لا قل لكم إن به ما يعند خزائن الله يبى ولا علم الغيب غيب كانوا جاهلين به ما هي ولا أقول لكم إنكم إليه إني مرقس بنا مرقس بنا هذين كلهم هاي أن أسرع ما أسرع راعي هاي إلا ما كتاب كموج يحايل يليل في ذني كتاب كليل في ذم الراعي الدين ثان راعي قلوا حاسر هذا هل يستوي ما اسمكم مدى أم على عمار روح انضاء ولا له ها يقف روح على القباوة يسوي شخص عوني كبه ذايا دي ويهي تباها وردان أفلا تفكرون مؤمنكم اكا والروحة بصير كالفنا والروحة ان الله أفلا تفكرون مياه ينفكرين سيما الله يسيمات فنة تصديبه النبطان به القرآن الذين بكوي يقولون يا خاطونا كعب سنة أن يحشروا إلى عربهم إيه إلهي أكتسى لصوروا ليون لصور سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أكتسى سبحانه وتعالى كوى قرآن كورشك أيها الله سبحانه وتعالى ليس لَيْسَ ليس اللهم حرقوا سنصبنانا بأ إلهي هونك سلكاني أو من دول إلهي ستيسى كان حول. ولا شطير مدي له الكلام ده ويجي يبغون الله العالم يستحقون السعيق أصلانه شطير نقدان القرآن ما يسون أي الله سبحانه وتعالى وأنذر به القرآن كوجود الذين يخافون كعب سنين أن يفشروا إن الصارو ولا صارشروا إلى حدٍ قدر الحق يزود إني لا يقتصر لكام ليس حال أصله بيوعه صنام الدنيا ولا وأو استولية وأحكنا حي وأحكذن كنا يمرح روحه قد كذن قل مرح الماء جدا قميض ألا بتعبانه هو النفس بروحه البليه ولا شيء وحوي الجيمان وإله كأهم لعلهم يتقون السيء إله واعب صلان القتيم والغلان ورانك وبيك فذكرنا عصر ما ولا تدرد حايل عياط نص ربي غيره إن بلن سلا قرانك أقر كيس الأحاديث نأقرتين قالوا أولين القرشان ورسولك أرسل جن جن بلاده سهيبيو ebee noogu taaynaa iyagya amagu iskala farisane wa adamu wa masakin wa wakaan marka hadina lagu arko arab kale yaan liidayta wadare weyneyay kuwan sadex ka ayre fugee si aan ku afarisano ku rumayno الذين قوي يدعون ربهم تدعو عودي وبري بالغذات جل الكفرات والعشية يجلن كذب بيت يريدون يودون يوجه يهيج يجس يود جنة دون يوم واحد خلق إدبارك كل ربانهن إله, اله ما مع عليك هذا عير ما عليك ما هان من سالين حساب من شيء كو كرا كوا ما عير حساب أدي قالوا وما هي سواح السمية لو السايم هاي الوجدمة وامن السابت حساب على نماهن عليهم بشر من شيء أدي قالوا واحد سميان يجي الوجدمة ييجي واحد السميان على الوجدمة هاي فتضربهم الضيع الساعي مقونا هاي والحساب عير فتكون هذا عير صور وحد مقونا من الظاهرين إسلام كان خير كرور خير كأن تبين محض الشغل صارم بعلي سبحانه وتعالى، ولا تدري عارين الذين كوي يدعون عبدي، طبهم رضي الله بالغذات يوالعشيش يو يندون وجهه يجو الهي وتجيش الدنيا يجو يهديني سدني يجو الجنة الدنيا ما عليك خمر هني دشر من وقوة عين الله حساب كله من شيء شيء خمر هني دشر واحد يودين من فساد حساب ما هن عارين دشر من هي لو يزيد مهية عملها هذا أذا قال لو يزيد مع ماشوا فتبردهم هذه لو يزيد لا لوش وحى استمعان لقراش من الضرم وكذلك كما قصنا هؤلاء لهؤلاء سان قوة قوة وصينا قراشهم هاي قدي دينار أكفرستان أياش شادي يملك بين قاديين كو قوة أنت كل جواه ل ساعة تر قيوم منك وأكل جواه إلى يوم ييجو حيث النبي الله النوح يقول هذا وحاق وما نرى كتبعك إلن الذين هم أرادين ونبادية الرعي وما نرى, لك وما نرى لكم علينا من فضل كواسه الرعي وكلتي ودومتها ومساكنتها وفقراتها ونبي الله النوح يقول ريناك لصوته نبي الله نحوان ساسا لقوله سبحانه وكذلك كوان فاسد أن لغد الإسلام تموت فيه، مساكين تكويه، شيوخ الإسلام تكويه، إلهي وعبده من المسلمين، مرت عليهم فاسد وطيد ليا الله، وآخوان، مرحروه، مال كراهو، ووين أهؤلاء فوا من الله إلهي من ناس الله يستي عليهم زسر من بيننا أحد نظ، وحر أوضح دو خيره، أو حقه، أو دينه، كوان لغوا منه الريم، فاسد إلهي الوطني شؤاك الجوابي إلي الله إلهي موسى نهين لعلامه بيد علم البدن بشاكينا قوه شكرنا يوم ذلك إلهي روينت إلهي, سبحانه. إلهي, سبحانه إلهي يقان سبحانه ليك عبدك كره دور إلهي سبحانه وتعالى ذكر دورته إلهي سبحانه إيمانك إلهي سبحانه رسول كان على يقان ذلك الدين e barta wa masakeentu hatta aq muslimin tamaki allah soo noqoto culimada han masaakeenta iyo adoomada iyo ku ay dhaleenay ku aan mal qareen behen jirim dug ay marax badan culimada lama arag mal qabeen in badan lama arag isbega iyo arufti si ay noqdaan weey culimo qaadka islaamku ku gaarna sasa haayee masaakeenta ruun je buskaalika asbaq qusur beegaran مركز اليعهمي أو السواني أو أيدينا أو تسوين، سلام ماي أو السواني مر، هؤلاء مساكين، إيه عروت، في، ده كسر، ده كيف على هاي ملا هذا هاي وكره، قبيلة ربنا تقول جديدة، مركز هو تهانجة يقول، وكذلك أساساً شو نكون قريشة، أفسدنا إنه إمتحان أقول نقدان، ودين تيودي ذين هيداد مساكين كور رميايا فصلا فتنا حتى ما امتحان بعضهم بلفو وامتحان لا حاجة سكين روعه على امتحان محا امتحان كل ما هو ودين تودي مدد كسر فتنا بعضهم بعض ليقولوا وقوى وينام ملك العالم ملك راح سيد الله ان من الله عليه من بيننا ما قوة الله كم منا من بين أننا كثر أننا أننا قد جعلناه بني يبر يهبر يذكى لي يتأني يجون جعان ميوقان لا أحنو ملك يقعدن لم يقم من عليه صلى الله عليه وسلم بشاكرين وإلى جاء ثم ركى كل ما تدعى بقوله صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بعياذنا هو عياذنا كثر ما يسمى فقل السلام عريف السند وروح خير كالسماعي خير والوجود غاليا والوجود بريا والوجود رغيليا خلقه أوصي وله خير الله أوصي ولد رعين وحوله يبلغ قبل وحوجعش عين ويشنا وحنا ودش مركب مركب قوة على سبأ لسمو سبحانه وتعالى شد نقول كل وإذا جاءك الذين يؤمنون بالآيات فقلوا عسى السلام عليكم دش النهار طن بجري الدنيا أخرج لها دم إلى يوم كتب وواجبين خبكم فبجي على النفس وثكوا جبين الرحمه حرف أنه شأن من برتي عن الستنايه وامنكم جيلين كمهمته انكيدا سوءا في هالثمانيه بجهاله في روح الضب معافسا وبالجاهل بيت وجاهل مين ما, فروح ما في عيان يسم دم كريم اي حاله دمك سميه ما عالم قلبي ولا يقار هي النور كيف يبقى ان ذلك الله كان كتر ربكم ربدين هو جي على نفسه الرحمة النحاريس قيل له هو يجيب إنه ضطقون نحارس المخلوق ذي؟ شاني نحاريس ذا كامل من حمل روح السماء ومنكم الذين كانوا يحملون الصوان وممن ترى الله ضيع بالجهر الجهر قص سماء صويم كل سماء معافية زنديه جهر ثم طار هو, من انت هو كان من دعتي صودي كد أنتم ثمانية صنيحات بطوار كان ثمانية كان الله ورجل الله واصلها عمل كبير في السماء أيوه حاجة يا ظفور الرحيم هو كالله وضعه ونونا على الصناع وكذلك نفصل الآيات ولكستبهنا سبيل وكذلك كما بينا هؤلاء الآية سن آية ها ساو عضينا سواح والبطاة وعضينا با نفصل الآيات آيات عضينا ولكستبهنا الساي وعضاته سبيل المجرمين دنبيالاياشة وضعه سواح مجم كوديه سلو قرته سلو قرته مؤمن كايو فاضغ الي موحي كوديه سايلاته وقال قرته الله والله وضعنا سهول خلضا وعضينا آيات فهو عليه سبحانه وتعالى كذلك نفس الهاتف والي تستبينا سيعدى تستبينا المجرمين قل وحاتر هذا إني أنا كويت وعلي غذوي أنا عبد الله أنا الذين كوي ومن دون الله كسكي قل هذا لا أتبعوا فراعم هاي أهواءكم وهج عشين دين مر ماء هؤلين وهي نفتي جعشة هنا كرة فراعم هاي قالي اني لو انقض ضللت والبايد اذا حضنك هويدينا رعو كتابك يا صنه الروح انا راعينه وذنوب بايسين وهاوي وذي لو ذا كسوري هو هو رعو هو نار بيدت الجليساو قل اكتب احواك هويدينا باين هي قد ضللت وان بايد اذا وقتي هودي انا هوذا رعو من اهل وها منكم من قل وحاكي هذا إني على بينة من ربي على بينة عدان بنقصرنا هيدو الشر وامن ربي حبي حاجي سيدينا عدان هيستاهو ودع عدان هيياو سيان المركات نقضئوا راعي اياوه نقول نقول اياوه الهي جغفتها ليس سلحان و تعال قلوا حاسها اني انا بيينة كده انا عدان دوشر بنقصرنا ودع عدان ضرساه راي وامن عالم حاجة في البيضاء وكرا صلو خدوا ينكيسي قدمي ودع عدو الشر بنقصر وهو ليلها كالنهاري لا يزيط عنها إلي هارس وكذبتم به إذن كنا كتابكا وهو البعضينا يأيه وضل عدى هذين مالان ترين ودبني سمو به كتاب ودبني سمو بين يلم هاي وكتاب وهو ما عندي حتى إذا ما هانت ما فتتعجلونك به واحد يقدك دي ضلبه يساوه كتابك أجده وين بيني هذه وينك بيني واحد ابنهوه الجوي يسير على أبكي عقابكا نوكا نفسي يجريو تاسب الرسول في الجواب يو إلهي الحقيقي و هاتفتر هذا ما عندي ما تستعجلون بك و هادكدق يغضر البلسان هو عذابك هاد أنا ما ها يستوي إن الحكم حكمكم ما أهاني إلا لله باد حكمك ها يستوي يا عذابك حكم ما أستوي الله سبحانه وتعالى يقصر الحق الإلهي حق أيها عبداليا إلهي حق سبحانه وتعالى و عبداليا و وهو خير الفاصلين بك كالصالة كان هو خير بني ضل صحيح، اما واحد صحيح، كان كلا صار إلهي بوقيربي، إلهي بينا كلا صار دون. سردهم مكير، حاردة مكير بيجالي سردهم سلام كيانا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهو خير الصحين، إلهي يحوي، كان واحد كان وخير بنا، كل واحد كله هذا. لو أن عنده هذا أثر إذا ما استعين به واحد يجدك تطلب إيشان، لا بدي الأمر أعرف والله حكومي لا وارث بيني، بين، أعرف أنا هذا <سؤال> هو عذاب كهي سمانا ينسوك الى بنياذا مبنى هذا هو بنياذا دعنت اللوك يريد او اندي فكسلحانه وسطاين الله ماني كريو ادونك بالمانتوح انا قوه ميرك ليه عكتا مريلا هاو تبعي مين انك ادونك الجوك لا وهو رد مابيه لهيضا الى ان حريسة بالبنان يطلقات يستوي عوضتك على فقومه عذاب كهي قل وحاسة هذا لو أن عندي حتى إذا هدوها الله ما ستتعجلون به وحادي قد تتلبي صاحا وعادتها لقضي الأمر أمر شبابة رمان لها ولا رمان لها بيني أنا قد أرنك أيو بينكم وهانسكوها إنه حق أنا هي إليك أنا هي أسلانا وهو قلب دخل عنه وهو إلهي أحلم بالظالمين إلهي سليقان وعلم بالظالمين في كهاتب وعنده إلهي كسام فاتحه الغيب غير كفريال فيه لا يعلمها مهو غيرك إلا هو موين ويعلم إلهي وعبها ما في البر وحبه قصوا والبحر وحبه الكجرة ومخلوقها وما تسقطه مرض عضوه من ورقتهم عليه الله يعلمه الدوم كالإلهي أوراق ينتقل إلهي وعبه انتقل قطر الدوم انتقل قطر حل عللم مرض عضو الله يعلمه إلهي بسكان درية سبحانه وتعال saykaan kujirada waxaa halka lagu saaray booga hadhawin leeynaa wa sheegay booga halka hadaga halkana waxa lagu sidayo ruux lagu diree oo ruux lagu xaday oo waxa lagu furtoobay man hadhaw maqliyna غير بعضاً إلهي بفريني صحيو عذك لله وفرمان حتى أنبيات حتى ملايك انت الله واللي هو بيستيبو النبي كوكي هايو ملايكو انت اللي هو يا فرح يبو قولي الحراري يا مسائل الحراري واحد كل حجاء إلا أنه وفرمو هي غيب كنصاسي وشارين هايو إلهي بفريني صنع يستوي إلهي بفريني بلا ويعلمو وعندما المفاتر لا يعلمها غير تموه إلا هو الموئي ويعلم إلهي وعبيه ما في البر والبحر برق المحاق السلوان والمخلوق مثل ما في الكجر تجيبنا الكجر برق الإلهي سبحانه وتعالى المخلوق قابل وراء كلا بدلون بحر المحاق كجرة ومخلوقها ديال دي تيب كلا حجروا المخلوق كلا بدلنا بحر إلهي ورص على سبحانه وتعالى وما تسخده مدعَض من ورطة علاني إلهي على مهوبه إلهي سبحانه علانته على مهوبه ولا حبة حبة مدعَض إن إنس يجئ وحكَد عين في ذر الأرض كل مجدع مدعَض ولا حذب علانت قيام مدعَض ولا يابس نام إن قيام إن قراء في كتاب مهوب والقرآن صحيح وهو إليه. الذي وامتك يتوفاكم إذن دلاء بالليل هاين هاين كم ركن سهل النواذ من نيك وحموقد ندم كيا وحبل بالجسة يدش هذه وحموقد ويستكوه الداه سهل من المغرب حتى النروشة سمال وغاتي دمشق وحربها الموت في الثقرا والنروشة والنمشية نبت ولاها قاضي يسكن فيها هالحين الدول عليها الروح ربار باري نسع وباني ويبهدد نوشي سيما لغاتك وقالوا بارتكوري وقالوا صغير وقالوا بسر الموضي هنا مسكتها تصور مركو السيحاني باسمك ربي وضعت جمزي أيها نبريك إلهي المقع عاجي أيها نعي باسمك ربي وضعتك وبك أرتع هنا مسكتها نفسي, نفسي يتحرك هو حداد دي سورة علم بوادي فرحمها إلهي أنت على النفط يقول جبت إله والنفط هذا إله، بما تحفظ به عبادة الصالح والرسول مرقس سبحانه يجي وحديث صحيح، يا سماك إن بارك الله عليه والرسول مرقس مرقس صحته نفسي وقاصق طويل، لبنا المصري عليه، أو وأنا من روح لقي يا وأنا أركن أو أنا مقيوس الجنوي رون تودلنتي رون توصي حاليك، ميدون الغار في محن صيني وحمقين وقاس مرد دقائق سيري نفس ما كما قرئ توست توست مع الله تبارك وسلم نفس ولاقي قانا واجبك وهو الهي الذي يقي يتوافاكم الى اندلاء بالليل هين ويعلم ويغيه ما جرحتم حسناً ولكن كمثأن وهكذا الذي طالب النصائر أو يبدو ، أنك التطالب où إنجاب سي ل leer길 الله سبحانه وتعالى رح يمتني ابتني وكما يقول فلان كالمض encaujى ثم عبلم بين السيد عدة مدينك أبعsein Giulia عن بعين ظال ولم أجل أ انظر فيه لا ضميرك n multin BTS ليقضى سلوء لما يستروا أجل المسلمين أجل لما يحضروا أجشفوا البغوا لهوا ثم إليه خلد حجسوا مرجعوا مالك أجشع لما أصعوا الدماثان إلهي رحضانه وصل مقونيس ثم ينبهكم وإلهي وحرمي مالك إلهي وردتها ما دواكم تعملوا الله إلهي وصل ميو هو إلهي ألقى هل فوق قداد إلهي سبحانه وهو قحراء الدوميس الدوميس هو كان كعرق وكان أول ذا وكان واحد ينطلون نفتي سر بأنه كانوا يقحنون كأي فاقري جئي إلا جعز كعضائي إن وكسر إنه عصرائي إلهي سبحانهه كالكانوي وكالتحروي فوق عباده أدوريه أدوش الله ويرسلو إلهي عليكم تشي إن حفلة الملاعيب من هيا ما رمي لهم معقباتهم وإنصصهم بذيل ومن خلقهم ويصير يقول لإلهي عليكم الحين حفظة الملائك دينا حتى يرجع جاء لماذا أحدكم الذين الموتوا موتوا مركم لماذا توفدوا وحاء رسولنا وهم يبوا لا يفرطون أن في حاجة جد بينهم تفريد قصة ماين مهيان ما الضيئ من مهيان إلهي وحسن فريد قصة ماين مهيان واد الشيء والروح قال بعيساتهم تكيّل بين مهيان انت إلهي يجري قصة ماين مهيان وهم لا يفرطون ثم هدوه ما كان نفتي بحداون حاجين اللي قادية. ثم شدوا وولع جانب الله إلهي مولاهم حقي مولاهم ورجو لها الحق يا نفتي هوا هو الله سؤاله ودعاه على البراربين لهم إلهي وفراء الحق إلهي بحقهم كسرم يا مخلوق دي سحقهما فضانك لما شكوا فضانك فضانك نار فضانك ريزي فضانك إيمان فضانك. يا دي الله مولاهم الحق ألا لمن الحق وهو إله أسرع الحسنى قوة إستباقاً أودك تبدين في هذا أودك تبان مخلوقاً إنساً لا طريقة بقصة ويا آخره خلق هذا من ينجيكم يا إني بالبعدني من ظلمات البر بره مقديس والبحر بدل مقدية ماخذ سعانا إنسان تدعو له حالات في البر فضرعة أنتم استجليني وحديت إنكم غاص بريء لين أنجنا قايرين ودعي. لينا جانا هذونا بتبالي من هذه اللي بعثنا هذونا بتبالي طلبنا منا شاكرين مو من إنبال ادي آدي آت على الرب أن هذا بدر كذي أت بدر فوقه هذين صعد يالله الله قريبه حي حواليه حد وحي لك بري كري ملولي لاو يوم بري عدو كرو كري عدو مقد كل ويدو dibarta kuro daday iyo froog iyo wakaa cabsi iyo garaabo iyo baal qulu xadana min yinjin ku min dumamada bar bariga nuktigi sayay in badbaadiyo oo dhinteen kale laal wal bahr qadameege laay in badbaad caduunagu أنكم تحجرو إلهي قصة ما تبتديون لأننا كنا من أشهر كريم خلو حاتر هذا الله إلهي بيجيكوا من بدبارية منها دولة ما هي تبعث لها فضة يفرغ فضة من ومن كل كربن هي تبعث لها قصة كل جري قربك يشدك إلهي بإنك بدباريو ثم أنتم يدنكم تشركون إلهي جيس محرر وتعالى سائلين يرث مخلوق لو نجينا أو حواه قلوا حاثا هذا هو إلهي القادر وكان أولا على أن يبعثه أنه عليكم في شيء من فوقكم سمعوا أنه ملاحظ كلا على منه كان أو من تحت رجلكم يقولون أنه هو على ذلك الصدر يقولون أنه يلقوا وهنا وقت كان يجري دعوه منا هو سكان أو يلبسكم إلهي أول إنه كثكين تحضرون شي يعني أنه يكون فرقون ويديك اولا دنسية بعضك بركين بأسة بعض بركة كلا دبقوا دنسية واسد الشام انظر فيك ايضا نصرف عن اياتك العدينة ومار بدينا عوركين العلا يقصون لكي يبقون سيدتكو امسهما الهي قبتان دينتا اوقرتها حقا اوقبتان بقى اياتك العدينة مار بصر لهوكيني ايضا على ان يلغط عليكم على من فوقكم اعوذر أو من تحت عالجلكم مركو يينا أعود بكله عزيمة الإمام والقاضي شفوري أو يلبسك هذا أهون رسول الله تناخوه إن دكتور لعين إن على الصلاة الله قصده يلبغ بابيهم نورك إن على الله كيان ونورك في ذلك جو يجبي وديون نور كل إن سئمت السخرة فسالس كن غارس هذا أهون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهارا مفروي أعود بكله او يلبسكم إير ولا يشكي. شو ذا مريه هذا؟ أز أهلن تجلسوا في يوم دين كله ده طاي سبحة جري. أو إسلامي أن نقصان. أو يلبسكم إير دين كل تكين دحجري. شيعان لكم في رقين اسمعوا إيش كسبوا الجرئة. والله ما أنت هيسرق إسلامك أبداً قد. ويدى قول الناس بعضكم بكين بس بعض. او شنو؟ طيب قيبتك تكره بس يسير سيدي بكي في حربية سيوي وانظروا كيف نصرفوا الآيات العالمي خون وكذبوا ويبانيين بيه القرآن كان قومو كان بيلاهنه وقلاله والحال والحق الحق وضبيه الله سميع عليك من الان حفظنك انو ما الان انكر اين انكر تلبي اذن مجر إنكر. انكر لكل نبأ وركستاو كل ايو مستقر مكان subnaan wa hakastoo ilaahi u kastaa ka ku sheegti waqti waxaa jira oo allee u dhacayow waxu ilaahi sheegay malak illa mustaqbal waqti subnaado nacaa wala arko indaan la faan maanta waxbar soomo waxa ka dontaa indaaga kooxadna waxa ilaahi noo sheegay dal qasali li kulli nawain warkasta kulli wuxu وإذا صعيدت ما ركزارك الذين قوي يخوضون لحد جريء وكل جسدي في آياتنا آياتنا فعز عنك في جسود حتى يخوضوا أنت أيكذح كريان في حديث يشكو غيره قران كان وقران لحد جريء وكل جسدي في وحش شر يمكث كيف لو بارس مانو تعب إلا يوكر لحد جرام وين ما ينسى أن حدوك يلوسي عشر ضام قاضي اللود وظلف فرس الضاد كنوع عاصم ثلاثة بعدين مع القوم الظالمين. قرادة الهلاك عشريه كتاب كثيير الدين في إسلامك وحكش رجع. حلف رجس ما تحصصت و هذا لعلمنا إلا من الله حرف سبب. لذمة هي كتاب كثيير إسلام حماني. إلهي في هي حقيقية وحكش رجع ظهر. ظهر إسلام الحامري بين شرعي سبحانه وتعالى الدين في وحكج سني وحاء. وأجبوا أن تكفوا عن التو. هذا حكى قلنك كجرة تقع رأسه. وما على الذين هو دشر الله مأهن يتطعون كعب سنين من حسابهم هو إليه عاسي حساب صلاة مأهن دشر من شيء وحوي راتح حساب صلاة هو هي قال لوجين يمر هو إليه عاسي عليه رواه ما استوى السنين بآل إسماعيل وتعالى ولكن بكر ولكن عليه وحاب دشر الله ضت فقينته أبي كروان كإله عاصينا إليه عايه بند وح كشيء غيي مونكر السنين وحلاج الرباب بآل يهندواني سو إله وير ثم عروسته ثم ممكن كثرته وعلميا إنه الله خلقنا قدرت علمنا واحد عشر أوفاد الله مني لكن وصلتني أذى الله وما أستوى مركب كبير نقصار كرفسه وما على الذين أقوم بشر الأمان يخطون إله كعشر كنيسين نحن صابن قوة حساب صلوا ما هو ظرفة من شيء ولكن ذكرى ولكن علي محضوش ولا ضدك تقييمة الذكرى إنه لذك إله العاشة وانيا لعلهم يتقون لكي يطقون سيد ضدك إله العاشة وعشرهم وطقييمون نقضان وذليل الذين هو كتك يتخذوا كي شيء دين كل رحبا دين هم يحاولون دين تنحم بين فلك الدين خير والقار وهن الله يقول دوان دين كتك هو كتك والله وم يحاولون تندي دين وحوام مشقول وغرف محاولون دين الحياة تبي أن أرشي الدنيا وذكر به كتابها هو يعني قوة أن الله تبصر نفسه نفسه الله والحياة تبصر سأنروح نفس النص بما كسرت روح الشقيف الصيد الله تروح حبشة ليس لها حارس أسطو من بور الله إله الشقيف لما تكن النار تروحها ولا بروح حبشة ومسلا من بور الله وريد من الله وراء شقيقه يمد له كرهض وين تعدله ذئس فرط وحد وحد ترى يستمر أول قرابه كم اكن رجيني سيره كامل السمن يدينا وكا واخ ما هي نتووين تعجب اضايس فرط وانقطه للحبس كل علم اسفرشه كوليه لا يقض منها لا قادم ما هدي مال او ذهب او دن الى ري يعنت لو ليه الى يوم يقادو نار تيغدا اي ترى له هي وعلى سبحانه وتعالى قرائق قوة الينا وفون اوف سرول بما كذا نار تا لو حبسيه او لو ذهب الى جهنم ولا نرى كوهة نوضب ونرى كوهة التي تبصرها لحفظها لو اتبه النار لما قصر واحد قصبين سبتي لهم شراب بيليه عبدك بيليه او من حميم بيلا كليه بيجه النبل وكليه وعذاب أليم بيني جرك فج سنة وحيليه ان عذاب قادية يضع الله حو بغن وحن بغن لما كانوا يقفرون وقالوا وقالوا سبتي هو أنه عاشه كثبه عليه وذليل الذين اتخذوا دينهم لهوهم ورعباً وغرثوا الحياة الدين قال كثير من يقاني المؤمن كالقضية قال إنه الدونك جعله هل قد جعله كثير من يقاني؟ الدين يعني أنه ياره مشكوري الدونك مشكوري وحن صنعي كله إلى ما أغارك وهي سنة الصعود الله يفرج سبحانه وتعالى واحد صار له أغار لي اني كبانا مستحب الحياه في على اخره ادوني اخر ادونكي دورته سبحانه وتعالى وغرض من الحياه بادونك نرشح صح ودي واذكر به كتابك اشن يا تصل كان لو حكينو لو ديب نفس النفس بما كثر واحد كسريت دبا نار لو غديها نار لو غخسنيا ليس لها حال استقمن من تد الله ولي نار تبلى لغا ثا يا لو ديبين اسغالين ولي ولا شفيع مر وين تعدل الحق احرى ان تصحب جسكفر طيب مالك سمو وين تعدل هذا اسفرت النفس كل عدل اسفرشت وحكتا اسكفرته او اي بحسر لا يقدمها منها لغاية قادمة هاي يقول لي سبحانه وتعالى هؤلاء الكواس الذين واقوي قوي ابسروا نارة اللي ابسروا نارة حبسي بما كسر كتب وحي كسر سير في من حميم في يديه وعداما عليم باك كان على يكفروا قلوحاته النبيله ينحمله انتعوب ينروحهم انتعوب مجال جاربه قوي يراني يفساره مع عاصره ميلاي نات عاصره السلام كله ولو حفرنا ان ند معبودينا وبرينا ان لله اله سكري ما مخلوقه لا ينفعنا حدن عاودنا عييتنا منو برين ولا اي ضر حدن عاد وي انا اللي باين ولور من الرين على عقابنا مليان كن دي عرفت سماد هو يا بعد اذا دعنا لله لين في هيكل كل ريت هون هل هل ده لو سو قدل يعني ويقون من ويقولوا انكم ow midrun annaga neen lamid noqon ina haadan walaqon kulli istaaki xaaladi soo kale istawaadro ashayadyn shayadyn ay baaneysay filadayna ka dhaystay kubaraysay oo wadaday ka dhumesay xayraan xaalay mid waleyirsan la wuxuu yahay asxaab saaxiboo yidnoo u yara ila wada xaalay ilay كار faakhar wadadi قلوا حتى رعا صامي وحلقنا ونقونا يا مي مي يرين السادق سبحانه وتعالى قلوا حتى إنه الله إلهي الحق يتقولون بحق حق لم يجرون إلا بحقه مجرى بعض اللواء يصدق إياه أفريا يتواني يبقر يقر يقر لكن حقه وامد في وكتاب كائف في النظره وكلمت هذا الرسول في إحريرك حق حقه وكهو وألقه وذكره وميرنا ورحانا للفريق هذا المسلمين تنهي لأن المسلمين تنهي, تنهي. تنهي. جانسا لحب العالمين إله عالمك أبو ري ربك هو إله أنه ينهي جانسا للفريق قولوا ندعو من عابدينهم ينبريننا منك إله إله غير في ما مخلوقه لا ينفعنا هذا عابدنا أن أحباننا وضطرينهم العبادة ونبسينهم إله يدر عابده عبادة وضطر يستوي جنة يحيطة يخير بثلي الدنيا خرب ولا يضرنا هذا عابده وين عندما يسأل الان في سوء سيلا يسأل الى اللي ويكون عذاب ونرد من الى الحين على عقابنا مالش أن كنا في العربة النظيم ورقال الامين كنا قلنا باع. يا اهدان الله إزاي انتونا ميكد كل ذي او يكون حالنا حالات النظم من النطنة يساء كل ذي كحالي اللي لسا كي حالة دي لسا يستهودوا الشياطين وشياطينتو أي وضعوا القرم رسيب وضعوا هاي و توبيه و رضاينه وكاسو ماشي ويوسو عرفوا قارو ماركاسو الشيط بادي هذا جنادات المركبة مرحبوا يرسوه والله يقولون ايضا عب وضضهم ليسا اي حوالا اي وكرم ويكونوا حالونا كلدي اوكرميونهم كحالين ويستهوذوا الشهرين وشهرين اي رومي صيب في العرض يقولون اي سحيرانا حالو يهزوه وراء بسان له اصحاب ساحبوه اليه يدعوناه ويارا اليه جداء هنوم كي اي حقي وضض يحبوه اليه قايلين يجدها لي ايه انه حق إلهي هو المدائسة بحق حقوك وأمرنا للمسلمين في العالمين وأنا قيم سلاطة وأنا لغنضيه سلاطة التويسية والتكالب إلهي النفري والتقوه إلهي نكع عبسره هو المثلس إلهي وهو إلهي قال لي كيوي إلهي حاجة تحصل على الإنسة وقرورين أيوه سبحانه وتعالى كورتي سالي منا وهو إلهي الذي لي كيوي قلق السماوات والأرض للك يسمونك يا أبري بالحق هو أبري إلهي مقصد وقالعوه قادة إلهي مقصد مركز في السلام علينا ذكرته يا ساو أبو يا سايا يا كرلان يا ساو قرصي يا كرلان يا كرلان وإذن الله إلهي مقارنه ساوه رلوكا بلالكي ساوه الدنيا باديه بوره جيره محلوك إلهي مقارنه سبحانه وتعالى حفظ لها بأمر ذلك يسمى وهو الذي خلق السماوات والله بالحق ويوم يقول وذكر حس النبي عليه الصلاة والسلام يوما مارين يقول إلهي لها يكون ساصدها يوحى الله عز وجل فيكون وحكته استعان قل ربي هذا ليس على الحق وله الملك إلهي وله الملك مخلوقه ورنسه الملك هذا يوما مارين ملك هذا ينفق لافه في صور مارين كعكره وحلامه وحور المرب إلهي بابي ملكي النص قايل جريب صهري مر هذا إلهي ده يحرق عديق هذا هو أرطال يوم مخلوق الله تعالى كل يوم صارك ما خاص في الله دواب غير لمن يلم الكل يوم فحذّمك لمن يلم الكل يوم يا من توحيسته طالع هيجي بير يا من يا نفس كل جبتة لله يعطي وله الملك وله الاه يوم لا ينفع مال ولا بنى ملك يوم ما لينفع يوم لا ينفع الا من اذن الله هو عالم الغيب والله غير غيرك والشهاده غيب الله هو سبحانه وتعالى وحمقان يوحا ان مقاين الموجود كهذا أركان وهو الحكيم الخبير وكفايته هو كان حكمه بادن ان جفد وكان صبره بادن وهو اليقانون والله اعلم